Allah ัن لا يأفكون، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَوْفِرَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ وَرَأَوْ سَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ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 والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العذة ولرسوله وللمؤمنين ولكن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 يَقُولُ مَنْ مَذَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى